ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون Bazm asinin. Lillahil amr min qabil wa min baghd. Wajum azzin yafrahul muaminun. Binasrillah. Yansur mai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 وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كانوا أشد منهم قوته وأثار الأرض وعمروها وأثار الأرض وعمروها أكثر مما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 Kedzabu b ayat Allah, dan mereka dengan itu berteriak. Allah mulai menciptakan, lalu menghidupkan, ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِذِ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمْنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَضَتِي يُحْبَرُونَ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 ومن آياته أن خلقتكم من تراب ثم إذا أنتم بشر ثم إذا أنتم بشر تنتشرون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 ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وأموانكم إن في ذلك لآيات للعالمين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 وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ فَيُحْيِي بِهِ الأرض بَعْدَ مَوْتِهَا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 12-Hast OneNetorsi Jet segue, celomine dan meneksi drop. 13-Wil Nasir are examplematik. 14-Abub ayat says,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 Hal kau mmm mala ket aiman kau mmm shurkan, fi ma rezqana kau, fa antum fihi sawa, fa antum fihi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 وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا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 untuk berberang dengan apa yang화를 dupak, sehingga mereka akan sebetulwa. Adakah nós apresent angels Alba Starting Current ويقن الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون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 ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليرب وفير أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون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 سبحانه وتعالى مما يشكون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون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 إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته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 الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْبِرًا وَلَظَىٰ مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إذا وَمَا أَنْتَ بِهَادِ هَذِهِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا، ثم جعل من بعد قوة ضعفا، وشيبتين يخلق ما يشاء.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 وَلَئِن جِئْتَهُم بِآيَةٍ لَّيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ كَذَٰلِكَ يُطْبِعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ